إذ ناداه ربه بالواد المقدس وإذا ذهب إلى فزعنا إنما هو طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهليك إلى ربك فتفشى فأراه الآية الكبيرة فكذب عصا ثم أجبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله لكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يرحشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأوطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء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 وَلَهَنَّفْ نَفْسٍ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَن يَخْشَاهَا كَأَنَّمَا أمشية أو محاها